وجاءت سكرة الموت الحق ذلك ما تنس من تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها شا شهيد وجاء ان كل نفس ماعها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاء بطرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديه عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من لا علن خير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فأنقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في الضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطغيته توخصي مولاي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضلال لا يبدلن القول لفهي وما انا بظلم من العبيد يوم نقول لجان ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعديد يوم نقول لجهنم هل سنأتي وتقول هل من المسيد وأسلفت الجنمة للمستقين غير بعيد هذا ما تعود للاواب اتيم من خشيا الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بها بسلام ذلك يوم مورخ لد ما يشاء